مبشرا المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا اباء كلمه ان تخرج من نقواهم يقولون الا كذبا بل علك باخع نفسك على اذاهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم ان عملا وان لجاعدون ما عليها صعيدا جراعا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 في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبدوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ربنا رب السماوات والأرض من ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من ذلك قُلِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الله اتَّغَوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن يُطْفِئُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنكَ فِي إِمْدادِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُم ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي بَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فلنتج له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعه بالوصيدنا واطلعت لو عليهم لوليت منهم لوليت منهم بغره ولملت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلم منهم كم لبثتم قالوا متنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر, فلينظر أأَزْكَ قعمَ فَنْ يَأدكُم برِزْقٍ مِنْهُ يَدَ نَقّف وَل مُشعيرَّ بكُم حَام إنِهُ م يبُثَروا عَلَيكُمْ يَرجوكُ أَْ يعيدُكُ فيِي مِنَِّهِم وَدَل تُفْنِحُ إِذًا أَبَدام وَكَذَلِكَ عَذَرنَا عَلَيْهِ ل أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون, إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلبوا على لَنَتَّخِذَنَّ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عليهم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 لا مراءا او ظالما ولا تذقت فيهم منهم احدا ولا تقولن ان لشيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله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 السماوات والأرض أبصر به وأسمع أعمالهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه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 ديابا ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإذ تبرق متكئين, متكئين فيها على الأرى كِئِنَّ عَمَّ الثَّوَابِ وَحَسَنَةٌ مُرْتَقَبَةٌ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا من مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أكلها ولم جاء وما جدرنا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 مِنْ طَنَابٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَذَبْتَ مَنِ الَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْبَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أشرك بربي احدا ودولا اذ دخلت جنتك قل كما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما له فعسى ربي ان يؤذيني خيرا من تَذِكَا وَيُغْصِلُ عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا ذَلَقًا أَوْ يصبح ماءها لن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق بيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن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 لا ربك احدا واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الا إبليس بَدَ سَقَعَ عَن امر ربي ابد تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو باكسل الظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق وما خلق انقصهم وما اكون متقدا المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعنتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا, وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن لمسا من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفرون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 I've عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبطهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لو يآخذهم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 أين من سفرنا هذا نصب قل ألا رأيت إذ أوينا الصخره فانني نسيد الحوت وما ان ساميه الا الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغضت تد على اثاره ما قصص عبدا من عبادنا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 ذقيع ما عي صبرا وكيف تصمر على ما لم تعط به خضرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا أركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآقذني بما لسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقوا حتى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 سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فمن قلق حتى إذا القوم يتي اختعما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا بها جلا يريد ان ينقض باقاما قال لو شئت لثقت علي اجرا قال هذا في رق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك, ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قضيانا وكفرا فأردنا أن يرهقهما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 وما رحمت من وما فعلته عن امر بذلك تاويل ما لم تسمع عليه صبرا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 إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه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 الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه فبرا ثم أتبع سببا حتى وإذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يطهون قولا قالوا يا ذا يُفسدون في الأرض بئس ما جعل فهل نجعل لك خرجاً علام تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينون أجعل بينهم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نأرا قال آتوني أفرض عليه قدرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا ها <muchos>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 يَادُرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمذله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن حلا يشك وَلا يشرك بعبادةِ رَّه فَد